الوجه الثاني من الشريط الثالي من كتاب نيل العرب في مثلثات العرب تتمه باب الخار أفرض وشق نحو توب خرق وكذب كذ خي خرق والحمق مع جمع لخرق خرق وجمع أخرق قليل الخير قوله والحمق إلى آخره فائدة في صفات الأحمق إذا كان به أدنى حمق وأصوانه فهو أبله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 فإذا زاد حمقه فهو بوهة ويهفوف فإذا اشتد حمقه فهو خمفأ وهمقع وهلباجة فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيق ولفيق انتهى من التعالب، وقوله مع جمع لخرقاء مقصور للضرورة والخرقاء من الغنم من شقت أذناها عرضا فإذا شقتا طولا فهي الشرقاء فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصوى انتهى إن قطع الأرض بمشي خرق وإن تحير يقال خرق أو كان لا يحسن أما خرق أي حمق وفيه ضبط الكسر قوله لا يحسن أي لا يحسن عمل شيء انتهى وذن خمر أو سواه خرس نعم وقيل فيه أيضا خرس عند الولادة الطعام خرس وجمع أخرس اللسان فدر قوله عند الولادة الطعام خرس فصل في تقسيم أطعمة الدعوات وغيرها طعام الضيف القرى طعام الدعوة الماذبه طعام الزائر التحفة طعام الإملاك الشندخية طعام العرس الوليمة طعام الولادة الخرس كما في النظم الطعام عند حلق شعر المولود العقيقه، طعام الختان العذيرة، طعام المأتم الوضيمة، طعام القادم من سفر النقيعة، طعام البناء الوقية، طعام المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنة، طعام المستعجل قبل إدراك الغذاء العجالة، طعام الكرامة القف والزلة. انتهى من التعالب. لكذب والحذر قيل خرص عود جنى النحل ودب خرص والقرط مع شفرة رمح خرص بالفتح والضم لها والكسر قوله عود جنى النحل عبارة القاموس والاخراص أعواد يخرج بها العسل الواحد خرص كصرد وطنب وبرد انتهى ومرت أوراق الغصون خرط وقشر عود مثل ذا والخرط فساد در برع ثم الخرط جمع خروط أي جموح يجري قولوه ومرت إلى آخره أي خدتها بيده بأن يمسك الغصن من أعلى ويجرد ورقه ولذا يقولون من دونه خرط القتاد وهو شجر ذو شوك انتهى أرض بها الطين الحصى خشاء وموضع النخيل والخشاء اسم إلى التجويف والخشاء للعظم خلف الأذن فهم تدري تحكام صقل السيف فهو خشب ورجل لا خير فيه خشب خشبة والجمع منها خشب وجمع خشباء لأرض الصخر قوله إحكام صقل السيف فهو خشب واسم السيف السقيل خشيب وللسيف أسماء تختلف باختلاف أوصافه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 وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين التذكير والتأنيث حيث قال خير ما استعصمت به الكف عض ذكر عضه أنيث المهزي فإذا كان نافذا ماضيا فهو اصليت فإذا كان له بريق فهو إبريق قال ابن أحمر تقلت إبريقا وعلقت جعبة لتهلك حيا زى زهاء وجاملي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 وجمع أخشف الرجال خشف شديد عدو أي سريع السير قوله وولد الزبية فهو خشف كما أن ولد الفيل دغفل وولد الناقة حوار وولد الفرس مهر وولد الحمار جحش وولد البقرة عجل وولد البقرة الوحشية بحجج وبرغز وولد الشاة حمل وولد العنز جدي وولد الاسد شبل وولد الأروية غفر وولد الضبع فرعل وولد الدب ديسم وولد الخنزير خنوس وولد الثعلب هجرس وولد الكلب جرو، وولد الفاره درس وولد الضب حسل وولد, وولد القرد قشه وولد الارنب خرنق وولد الوبر حنصنص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 وقطع زرع أخضر فالخضر هدرد من وثم النبي الخضر وجمع أخضر وخضر خضر كخضرة واحدة من خضر كتب وضرب من جماع خط والارض لم تنطر فتلك خط لموضع الحي يقال خط وشارع والفتح فيه يجري وفعلة من خط تدعى خطة أرض تحوزها بخط الخطة ورتبة الإنسان تدعى خطة وقصة تبدو بوجه الحذر ومرة الوعظ تسمى خطبة ثم التماس للنكاح الخطبة وما به يخطب فهو الخطبة وحمرة أي في سواد الشعر فحمرة في قدرة تدعى خطب وخطبة النكاح جمعها خطب وجمع خطبة بمنبر خطب والخطب سهل أي سبيل الأمر فالأمر مع فرص الزمان خطب والخطبة الخاطب كل خطب جمع لأخطب وخطب خطب في كل باختلاف لون يجري في الوعظ قل وفي النكاح خطب نعم وفي قدرة لون خطب وانتويت صار خطيبا خطب أتاب سجع في الكلام النفري وشرف وهز رمف خطر واسم نبات للخضاب خطر جمع خطير أي شريف خطر أو لخطار جعل رهن فدر وخفة أو صوت ضبع خف رهط قليل والخفيف خف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 انظروا جناحي والطير لا يحمل وإذا قيل لها طيري تقول أنا بعير انظروا إلى خفي والبعير لا يطير انتهى جعل المجير سم بالخفارة وحفظ نخل ندعو بالخفارة تأمين نوع إجارة خفارة وشدة الحياء ففهم تسري عرق برأس وهزيل خلوا والطعن والتخصيص أما الخل فهو الصديق وهو أيضا خل بالضم إن صاحب ود فدري قوله أما الخل فهو الصديق أي بالكثر ولا يجوز ضمه إلا إذا صاحب لفظ ود المضموم من الوداد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 فقالوا الغدايا والعشايا إذا قارنوا بينهما فإذا أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا الغدوات وقالوا هنأني الشيء ومرأني فإن افردوا مرأني قالوا أمرأني وقالوا فعلت به ما ساءه وناءه فإن أفردوا قالوا أناءه وقالوا أيضا هو رجس نبس بكسر اوليهما فإن أفردوا قالوا نجس بفتحتين كما قال تعالى إنما المشركون نجس وكذلك قالوا للشجاع الذي لا يزال مكانه أهيس أليس والاصل في الأهيس الأهوس لاشتقاقه منها سيهوس إذا دق فعدلوا به عن الواو ليوافق لفظة أليس وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ راعى فيها حكم الموازنة وتعديل المقارنة قال للنساء المتبرزات في العيد ارجعن مأزورات غير مأزورات وقال في عوذته للحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه والأصل في مأزورات موزورات اشتقاطها من الوزر كما أن الأصل في لامة ملمة لأنها فاعل من ألمة انتهى من الذرة. الفقر والخصلة كل خلة ما بين أسنان يماط خلة قل النبات والوداد خلة وجسم سيف ضبطه بالكسر صداقة الحب اسمها خلالة وإن تشأ وقل خلالة ما بين أسنان فذا خلالة من كل ماكول كنحو التمر قوله ما بين أسنان فائدة في أسماء ما يتساقط ويتناثر من أشياء متغايرة عن التعالبي الخلالة ما يسقط من الفم عند التخلل النسال والنسيل ما يسقط من وبر البعير وريش الطائر العصافة ما يسقط من السمب لكالتبن وغيره المشاعطة ما يسقط من الشعر عند الانفشاط القرافة ما يسقط من انف السراج اذا غشية، فقطع البرايا ما يسقط من العود عند البري <تصفيق> القرافة ما يسقط منه عند الخرب النشارة ما يسقط منه عند النشر النحة ما يسقط منه عند النحت القط والقلامة ما يسقط من الظهر عند التقليم انتهى وبلح وسموفة خلال عود وجمع خلة خلال والحلو صار حامضا خلال وعرض يعرض ياذ الحجر وفرجة كذا الفساد الخلل واسم اجفان السيوف الخلل وجمع خلة الوداد خلل وللنبات حلوه للمر تملك القلب وقطع خلبه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 فاسم لعشب الصيف ثم الخلف للوعد ليس من صفات الحر ذهاب شهوة الطعام خلفه ورقعة ونبت صيف خلف كذا اختلاف الوحش ثم الخلف اسم الى العيب وذاك يزري الولد الصالح هاذاك خلف وجمع خلفة لرقعة خلف وخلفة بالضم جمعها خلف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 قدر او أبدع معنى خلقا واملاك صار ناعما لخلقا وحسنت اخلاق زيد خلقا والثوب قد ابلاه صرف الدهر كنس وقطع وبكاء خم وموضع ريح ضعيف خم حفره بيض ونبات خم وقفص الدجاج واسم بئر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 وتلك هيئة اختمار والخمر جمع لخمرة العجين فدري إن كتم الإنسان شيئا خمرا وإن توارى الشيء قيل خمرا وفي العجين قد يقال خمرا والضم والفتح بهذا يجري جماعة الناس هي الخمار غطاء رأس امرأة خمار وكل ما يستر والخمار اسم شهير لصداع خمري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 كما أن أكثر أسماء الأدوية مبنية على فعول كالوجور واللدود والسعوق واللعوق والسنوت والبرود والضرور والسفوف انتهى من التعالب وقر للصداع الخمر أي للصداع الذي يحتف عند شرب الخمر فقي أن حامد بن العبي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به فأعرض عن كلامه وقال ما أنا وهذه المسألة فخجل حامد منه ثم التفت الى قاض القضاء ابي عمرو وساله عن ذلك فتنحنح القاضي لاصلاح صوته ثم قال قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على الصناعات لاهلها والاعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية وقد قال وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ثم تلاه أبو نواس الإسلام وقال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء فتهلل وجه حامد وقال لعري بن عيسى ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به قاض القضاء وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا وبين الفتيا وأدى المعنى فكان خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة انتهى خمسته المصطر منه الخمس بيمن اسم ملك خمس جمع خميس من ثياب خمس فالطول خمس بالزراع المصري أخذ والاستخراج قطع خن سفينة فارغة فخن جمع أخن أي أغن خن ثم الخنين اسم البكاء فدري رفاهة العيش هي الخنان أما الختان فاسمه خنان داء بحلق الطير فالخنان واسم زكام أي بأنف البكر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 خيل ومال وكريم خير وكرم والسمت كل خير وجمع خائر ضعيف خور واسم مصب الماء أي في البحر ثم القليل من نوال خيص وجمع أخيص الكباش خيص مكسور قرن وعيون خوص غور كذا أوراق نخل البسر قوله غور بضم الغين جمع غوراء لأن الخوص بفتحتين غؤور العينين مع الضيق والحوص بالحاء المهمله ضيقهما ومن معايب العين أيضا الشتر وهو انقلاب الجفن والعمش الا لا تزال العين تسيل وترمص والكمش الا لا يكاد يبصر والجهر أن لا يبصر نهارا والعشاء أن لا يبصر ليلا والخند أن يبصر بمؤخر عينه والقبل أن يقول كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول قال الشاعر أشتهي في الطفلة القبلا لا كثيرا يشبه الحول والشطور والحول أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك قال الشاعر حمدت إلهي إذ بليت بحبها على حول أغنى عن النظر الشذري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 مصدر دبة ظرف زيت دبة وهيئة الدب وقرع دبة كل طريقة وحال دبة واسم لأنثى الدب يا من يدري لجهة الخلف ونحل دبر وقيل للمال الكثير دبر وآخر من كل شيء دبر ثنية بالفتح ذات الدبر هزيمة عاقبة فدبرة ساقية ونخلة والدبرة هلكت لكل واد دبرة أعني به أبعده عن جسري أما الهلاك فاسمه الدبار عداوه وقائع دبار ويوم الأربعاء هو الدبار أولية له بغير نكر من كل شيء الكثير دبس وعسل التمر ونحل دبس والحمر أشربت ثوادا دبس وللامور مغلات الصدر قوله والحمر أي والخيل الحمر التي خالط حمرتها سواد فهي دبس جمع أدبس وهنا فائدة في تقصير الوان الفرس إذا كان سواده في شقره فهو أدبس فإذا كان أسود فهو أدهم فإذا اشتد سواده فهو غيهدي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 فإذا كان بين الأشقر والكميت فهو ورد فإذا اشتدت قمرته فهو أشقر مدمى فإذا كان ديزجا فهو أخضر فإذا كانت قمتته بين البياض والسواد فهو ورد أغبش فإذا كان بين الدهمة والخضرة فهو أحوى فإذا قاربت قمرته السواد فهو أصدأ مأخوذ من صدع الحديد.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 الدبسة بين السواد والخمرة القمرة بين البياض والغبرة، الطلفة بين السواد والغبرة، الصهبة قمرة تضرب إلى قفرة تضرب إلى حمرة القهبة سواد يضرب إلى خضرة، الدكنة لون إلى الغبرة بين القمرة والسواد القمدة لون يبقى أثره ويزول صفاؤه يقال أكمد القصار الثوب إذا لم ينق بياضه الشربة بياض مشرب بحمرة، الشهبة بياض مشرب بأدنى ثواد العثرة بياض تعليه حمرة، الصحرة غبرة فيها حمرة، الصحمة ثواد إلى صفرة انتهى الجدول الطاعون كل دبل والثكل أو إحدى الدواهي دبل واللقب الكبار تلك دبل كذا الحمار إيك ذا صغري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 وإدراج الخرقة في رحمها هو الدواء المجرب عند العرب انتهى ومرة الدر تسمى درة والصوت مع عدو جواد درة لؤلؤة عظيمة فدرة وطيرة من الطيور الخضر ذهاب رسم أو وداد درس قراءة وجرب والدرس لأثر الدارس أما الدرس فهي الثياب الباليات فدره ولد أرنب وسأر درس واسم جنين للأتان درس وجمع ناقة دروس درس أعني بها سريعة في السير من عنق سلخك شاثا درع سابغة كذل قميص درع وجمع أدرع ودرع درع لأبيض ورأسه كالحبر قولوه سابغا وهي لباس من زرد الحديد يتقي به المحارب السهام ونحوها ويجمع على سابغات قال تعالى وألنا له الحديد فنعمل سابغات فهذه تسمى درعا وهي مؤنثة والدرع أيضا ثوب للنساء خاصة وهو مذكر أفاده التعالبي دسمت أي سديت أذني دسمة وهيئه الدسم تسمى دسمة وما به الخلق يسد بسمة كذدني أي وضيع القدر ومرة الدعاء تدعى دعوة لغير رهتك انتساب دعوة ثم الدعاء للطعام دعوة عن قطرب والفتح رأي الغير قوله لغير رهتك أي انتسابك لغير رهتك وعشيرتك يسمى دعوة والاسم منه دعي فائدة في الدعوة إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو داعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم وبه نطق القرآن انتهى واحدة الدق لكثر دقة هيئته خساسة فدقة والملح مدقوقا وخسن دقة كذا الدقيق من غبار يسري قوله من غبار بيان للدقيق أي الناعم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 الخطران مشيه الشاب باهتزاز ونشاط الدألان مشية النشيط وبالذار المعجمة مشية خفيفة ومنها سمي الزئد ذؤاله الرسفان مشية مقيد الوكبان مشية في درجان ومنه اشتق الموكب التهنس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها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 الترهول نشة الذي يمشي كأنه يموز في مشيه الحتك أن يقارب الخطى ويسرع الضكبكة والانكدار والانصلات والانسدار والارزاف والإهراء الاسراع في المشي الإحصاف ان يعدو عدوا فيه تقارب الإحصاب ان يثير الحصباء في عدوه الكردحة والكمتره عدو القصير المتقارب الخطو انتهى فانظر إلى الفاضل العربي ما اجمعها والى لغتهم ما اوسعها وكل اسراع فذاك دمص وكل صف من بناء دمص وجمع ادمص الرجال دمص دقيق طرف الحاجب فهم تسري ومره الدم لطلي ي دم والرجل القصير يدعى دمه طريقه واللعبة تعلم دمه وهرة أو نملة بالكسر البل والنفاق كل دهن وشجر يغني استباع دهن وما به يدهن فهو دهن وما يبل الأرض أي من قطر وصنم مضى اسمه دوار داوته مصطره الدوار وحيرة الرأس هي الدوار وأنت لا يخفاك معنى الدور قوله وحيرة الرأس إلى آخره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 الخلج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي. التوصيم شبه فترة يجده الإنسان في أعضائه. العلز القلق من الوجع. العروس الوجع من التخمة. الهيبه أن يصيب الإنسان مغص وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف. الخلفة ألا يبيت الطعام في البطن بل يخرج سريعا ارض بالاستسقاء ان ينتفخ البطن وغيره من الاعضاء ويدوم عطش صاحبه الجذام عله تعفن الاعضاء وتشنجها وتعوجها وتبح الصوت وتمرض الشعر الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتويه شديده الخضره والغلظ وغير ذلك مما لا نطيل بذكره انتهى تقلب الدهر الخاوري دوله وكم قبيلة وفيها الديل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 ومطر متصل فديمة واسم مكان بالحجاز دومة يضاف للجندل أي للصخري قوله دومة يضاف للجندل يعني دومة الجندل قال الشاعر حمامه جرعى دومة الجندل اسجعي فأنت بمرأ من سعاد ومسمعي انتقل قبيلة بفتح دال ديشو والديك في بعض اللغات ديشو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 والكسكسة تعرض في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث أبوسى وأمسى يريد أبوك وأمك والعنعنة تعرض في لغة قضاعه كقولهم ظلنت عنك ذاهب أي أنك وكما قال ذو الرمة اعن توسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابه من عينيك مسجوم واللخلخانيه تعرض في لغات أعراب الشحر وعمان كقولهم ما شاء الله كان يريدون ما شاء الله كان الطمطمانية تعرض في لغة حمير كقولهم طابا هواء يريدون طاب الهواء انتهى من الثعالب المال في الزمة فهو الدين وملة قهر جزاء دين والذل والطاعة اما الدون فاسم إلى الشيء الخسيس القدري انتهى باب الدال باب الدال وفيه إحدى عشرة كرمة وظهر سلحفاة بحر زبل والسكل وهو فقد حب زبل وجمع زبلاء بمد زبل من يبست منها شفاه الثغر زربت حديت الحسام زربا لذي لسان سلط قل زربا وزرب كلسن قل زربة في جمعه ذو حدة وبتر قوله وذرب كلسن إلى اخره فائدة في حده اللسان والفصاحه إذا كان الرجل حاد اللسان قادرا على الكلام فهو ذرب اللسان وفتيق اللسان فإذا كان جيد اللسان فهو لسم فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو زليق فإذا كان فصيحا بين اللهجة فهو حذاقي فإذا كان مع حدة لسانه بليغا فهو مثلاق فإذا كان لا يعترض لسانه عقدة ولا تخالط بيانه عجمة فهو مسقع، فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدرة وأصله مدرة من دراء فأبدلت الهمزة هاء انتهى مرة ذرو للحبوب ذروة أو للتراب اسم مكان ذروة وقيل أعلى كل شيء ذروة بالضم مثل ما أتى بالكسر وقتل مجروح هو الزفاف واسم لسم قاتل زفاف، والماء إن قل هو الزفاف وقد أتى اسم لسريع السير الضرب فوق ذقن فالذقن والرجل المسن فهو ذقن جمع ذقون أذقن فذقن وجمع ذقناء بمد فدري وفطمة وشدة النار ذكا في مفطر الأول قد قيل ذكى والشمس بالتجريد والقصر ذكا وابن ذكاء هو ضوء الفجر وضرب احليل فهذا ذكر كل كتاب لنبي ذكر وضد نسيان وأما الذكر فالبال نحو حاجه في ذكري وضد مدح يا اخي الذم مادبه وذله زالي ذم كذا المعاهدون ثم الزم جمع ذميم وهو حب البثر اللوم والتشخيص كل ذمر والرجل الشجاع فهو زمر جمع زمير اي شجاع زمر واسم الحراب المشبهات السمر قوله والرجل الشجاع فهو زمر فائدة في ترتيب الشجاعة عن ثعلب عن ابن الأعراضي رجل شجاع ثم بطل ثم صمة ثم بهمة ثم زمر كما قال الناظم ثم حلس وحلبس ثم أهيس أليس ثم نكل ثم نهيق ومحرب ثم غشمشم وأيهم انتهى السير أو قبيلة ذهاب وجمع ذهبة اتى ذهاب وموضع وجبل ذهاب والذهبة اسم لضعيف القطر واسم لموضع شهير زوره مخلوط زبل مع ترب زيرة مقدم الحوصلة اعلم زوره محل حمل ماء شرب الطير انتهى باب الزهر باب الراء وفيه ثمان واربعون كلمة غانية ذات شباب الرأد والضيق والترب فذاك رئد والفرع من شجرة والرؤد هو التأني في جميع الأمر كواكب معروفة الرئال وجمع رأل قد اتى رئال لولد النعام والرئال لزبد أو للعاب الحجر والطول والمنتهى ذاك الربا ثم النمو والزيادة الربا وجمع ربوة وربو الربا مرتفع من رمل نوم صخر ربيت نحي السم خير ربه دهنته بالرب أما الربه فهي نبات الصيف ثم الرب جماعه الناس أو اسم شهر قد قيل للماء الكثير الربب نبات صيف ربة والربب جمع له وقد أتاك الربب جمعا لربه مضت في شعري ولسحاب أبيض الرباب وشهوة الضراب فالرباب في جمع رب الشاء قل رباب قريبة العهد بوضع فدر قوله رب الشاء أي الرب من الشاء وهي التي ولدت حديثا فائدة في تقسيم حداثة النتاج امرأة مفساء ناقة عائز أثان فريش نعجة رغوث عنز زر ربا تور مدينة وأمعاء الربض وكل ما يؤوى إليه والربض جماعة من بقر ثم الربض لوسط الشيء وأس الجدر ومرة الربض البروك ربضه ببقعة مقتل قوم الربضة جماعه جماعة والربضة لقطعة أي من سريد البر محلة والدار كل الربع وحمل صخرة وجاء الربع نوعا من الحمى وأما الربع فواحد من اربع كالعشر قوله نوعا من الحمى فائدة ذكر التعاربي فصلا في اختلاحات الأطباء على القاب الحميات فقال إذا كانت الحمى لا تدور بل تكون نوبة واحدة فهي حمى يوم فإذا كانت نائبة كل يوم فهي الورد فإذا كانت تنوب يوما ويوما لا فهي الغب فإذا كانت تنوب يوما ويومين لا ثم تعود في الرابع فهي ربع وهو المذكور في النظم وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل فإذا دامت ولم تقلع فهي المطبقة فإذا قويت واشتدت حرارتها ولم تفارق البدن فهي المحرقة فإذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والحمرة في الوجه وكراهة الضوء فهي البرسام فإذا دامت ولم تقلع ولم تكن قوية الحرارة ولا لها أعراض ظاهرة مثل القلق وعظم الشفتين ويبسي اللسان وسواده وانتهى الإنسان فيها إلى ضن وذبول فهي دق انتهى ملق الرباعية فالرباع والربع دار جمعه رباع والعدل عن أربعة الرباع واستعملوا رباعة في الأمر قوله الرباعية بضم الراء وتشديد الياء السن التي بين الثنيه والناب انتهى منه وقوله واستعملوا إلى آخره أي في قولهم القوم على رباعتهم أي أمرهم وحالهم الذي كانوا عليه انتهى نظم الأراجيز يسمى رجزة والنتل والعذاب يدعى رجزا عبادة الأوثان سم رجزا وإبلا تَرْعُدُ عند النفر وقوله عند النفر أي عند القيام انتهى قطر ونفع وغذير رجع والعود للمطلقات رجع جمع رجاع أي خطام رجع بالضم والرجع الرجوع فدري قوله قطر ونفع وبهما فسر قوله تعالى والسماء ذات الرجل انتهى وجمع راجل ورضع رجل والقدم الخيل الجياد رجل وجمع أرجل الخيول رجل برجله البياض أي في الشعر قوله وجمع راجل ومنه قوله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك انتهى ومرة الرجل لرضع رجله والبقلة الحمقاء فهي رجلة ومطمئن الأرض أما الرجلة فمفطر الراجل أي في السير قوله أي في السير يعني الماشي يقال له راجل بين الرجلة انتهى انتهى الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب لنابغة زمانه وسيد الظرفاء في آنه الاستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي سقى الله ثراه صبيب الرحمه وأصاب عليه سجال الاحسان والنعمه امين سجله فائز شيخ الزور البقيه على الشريط الثالث